<تصفيق> الشيطان وشوف وعد الرحمن الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا مش وحدك من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له تقدم من ذنبه من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له تقدم من ذنبه من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعدك بالمغفرة ولا يخلف الله الميعان إنما الشيطان وعدك به بالفق مش هتنفع سداني ما هتنفع أهي لو نفعت هو ده ده سغل الشيطان إياك إنك تركن إلى هذه الوساوس انسى كل ذنب عملته يا شيخ أنتو بتقولوا الواحد لازم يفتكر زنوبه عشان الواحد يعني ينكسر الله آه صح إمتى لما تشم نفسك شوية وتعمل لك أعمال كبيرة حلوة كده وبعدين بقى تمشي بقى كده تمام التمام يعني لا لا لا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم لا لا هنا فتكر بقى إنما دلوقتي لا تتذكر الزمن انتهى خلص جدد توبتك وعليك بكثرة الاستغفار ونحن نحسن الظن بالله أن تكون هذه السيئات إن شاء الله ستبد الحسنات جميل اوعى تخاف من بكرة قد يصلحك الله في ليلة انت يا اسم من نفسك عملت كم محاولة علشان تنفع مرتين تلاتة عشرة عشرين مية ايه كتير قوي نحاول نعمل حاجات كتير جدا علشان ربنا يصلح احوالنا والسكة دي ومشينا فيها قد كده وسمعنا الكلام اللي انت بتقوله ده يا وبرضو بنرجع يا عم قد يصلحك الله في ليلة المهدي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيصلحه الله في ليلة في ليلة تصبح حاجة تاني حد عالم يمكن تكتب من عتقاء لا من النار فأول ليالي رمضان ولو كتبت من العتقاء هتبقى شخص تاني تبقى قاعد كده تلاقي لسانك شغال استغفر الله استغفر ايه ده ايه اللي جابه كده ده ما كانش بيعمل الكلام ده ايه اللي عمل فيه كده واو الله تلاقي نفسك قاعد قوم تتصلي ركعتين خفاف مفيش بقى الوجع والتعب وكفاية كده حلو قوي قوي قوي قوي الحمد لله حد لاقي ده انا ما كنتش برقعها كده يعني لا لا هتلاقي حاجة تانية تمسك المصحف ده بيقول لك اعمل ختمه في رمضان ختمه طب ختمتين تتنين كمان كده يعني يبقى قاعد حاسس ان الموضوع صعب جدا عليه يبص يلاقي نفسه الختمه اتاخدت ما شاء الله لا قوة الا بالله في زمن قياسي واللي بعديها ومشي ايه اصلاحه الله في ليش خلصت كل مشاكلك كل واحد في بداية الالتزام الناس اللي ماشية في الطريق لها فترة مش ده اللي حصل في الأول تلاقي كده ربنا فتح لك الأبواب وبدأت تمشي وعايز من ديل دي وعايز تقيم الليل وعايز تصوم النهار وتقول أذكارك وتعمل وتسوي وعندك القوة والحماسة دي خلاص فطرت ليه فطرت علشان إحنا ما جددناش التوبة عشان إحنا ما شكرناش نعمة ربنا علينا خلاص خلاص علينا دلوقتي ان احنا نجدد العهد اوعى تخاف لا تخاف ان بكرة يبقى اسوأ ولا تحزن وتيقس اياك ثم اياك وطريق القنوط اسمعوا معايا الايات الجميلة دي في سورة يوسف وواجب عملي النهاردة نقرأ سورة يوسف واللي الناس اللي حتصلي النهاردة بالليل يصلوا بيها ليه بقى اصلها سورة الامل سورة الامل والله تعالوا كده نشوف الايات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 وجئنا ببضاعة المزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين هو ده بالضبط بص بقى أنت محل سيدنا يعقوب تحسسه من يوسف قلبك الضايع ما كل واحد ضايع له حد قلبك فين ضايع صح راح هنا وهنا تحسس قلبك ابحث عنه إن شاء الله سيرجعه وإن شاء الله يرد إليك وإن شاء الله سيبقى القلب السليم اللي حتدخل بك جنة فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيقسوا من روح الله إنه لا ييقس من روح الله إلا القوم الكافرون بعدين تدخل على ربنا زي ما إخوة يوسف دخلوا على العزيز ابن الجز يقول كده ياخد المعنى ده دخل يقوله إيه يا أيها العزيز تقول لربنا أنت بقى كده ما ربنا لإيه العزيز يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر يا رب تعبنين يا رب خلصنا من الزنوب دي تعبنا منها أوي زهقنا منها ومش عارفين نخلص منها يا رب توب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة المزجاة وأعملنا ما تنفعش يا رب لا صلاة ولا صيام ولا ذكر ولا قرآن ولا أعمال بر ولا حاجة تنفع تتقدم بين إيديك يا رب وجئنا ببضاعة مزجاة قولا ما ينفعش يا رب نخش عليك بالمعاني دي وبالاعمال دي بس عشمنا في الكبير يا رب وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل العمل الصغير ده كبر هلنا ضعف هلنا في ليلة زي ليلة القدر عملنا يتضاعف 83 سنة وتصدق علينا ابن الجازي يقول إنما الصدقات للفقراء وصلت اللي تقره منه أكتر الخير ينزل أكتر هو ده تضاعف ما استطعت فإن اللطف مع الضعف أكثر فاهمين المعنى؟ الواحد يبقى حاسس بالمعنى الشعوري مش معنى كرة لحسن حد يجي يقول لي تحسسه من يوسف الشيخ قال يوسف القلب أنا وستش يوسف القلب أنا بقول المعنى الشعوري الحساس اللي انت تبقى زي ما هو اللحظة كان سيدنا يعقوب كان عمل ازاي انت برضو نفس المعنى الشعوري بس هو بيبحث عن يوسف وانت بتبحث عن قلبك الضايع صح كده شوفوا آخر الصورة بقى انا وسميتها صورة الامل عشان آخر الصورة يقول ايه حتى اذا استيقس الرسل خلاص مفيش فايدة وظنوا انهم قد كذبوا وكل اللي احنا بنعمله ده مفيش فايدة فيه دعوة وشغل سيدنا نوح تسعمية وخمسين سنة شغل ومفيش فايدة خلاص بقى عملنا اللي علينا وخلاص وظنوا أنهم قد كذبوا تيقنوا ظننا هنا بمعنى يقين مفيش فايدة وانت كرة من عملت المحاولات دي كلها صدقني قيامه وصيامه وبتاع مفيش فايدة واحد اتصل بي يقول لي يا شيخ انا كل اللي انت متصوره بعمله بس برضه مفيش فايدة بعمل زنوب قذرة جدا اعمل ايه هو ده بقى وظنوا انهم قد كذبوا ايه اللي لا يحصل جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ييجي نصر ربنا نصر ربنا على نفسك نصر ربنا اللي احنا منتظرينه انه ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بوعده ونخرج من رمضان ده بالعتق. بل برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة ليه لا شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وحسن إسناده البصيري قال صلى الله عليه وسلم لا تيأس من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما يعني طالما فيك الحياة اوعى تيأس من رزق ربنا ليك وأعظم رزق المؤمن مش الفلوس يا شباب أعظم رزق المؤمن الإيمان اوعى تيأس ان انت ما تبقاش مؤمن عظيم الايمان يا جماعة ده الصحابي ما عملش حاجة خالص لم يسجد لله سجدة يا دوبك قال اشهد إله إلا الله محمد رسول الله منادي الجهاد حي على الجهاد دخل المعركة قتل ولم يسجد لله سجدة وبقى فين بقى بقى في رفقة النبي مش في رفقة الصدقين الشهداء دول فين في الرفيق الاعلى في الفردوس الاعلى بموقف لحظة صدق الأشهد ولا إلهة الله طب حي على الجهاد نخش الجهاد مفيش مشكلة وخلصت يمكن يحصل كده لحظة توبة صادقة ويتختم لك بيها وتبقى خلصت حد عارف لا تيأس من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحمر لا قشرة له ثم يرزقه الله تشوف المولود هو لسه مولود كده ضعيف حتة حمرة لا قشرة له ثم يرزقه الله جل وعلا ويمكن أنت تبقى كده إذن إياك ثم إياك من أن يتسلل إلى نفسك الإحباط أو الإحساس بالفشل أو اليأس دائما أبدا أعرف إنها كل ما تسوء يبقى ده دليل على انها هتفرق فرق كبير ان مع العسر يسرين كل ما حاتشتد